لا علم لنا إلا لا علم لنا قال ا ل م ص ن د في وسعرهم رحمه م الله بهما في الدار نحن و ق ف ن ا وحتى ا ت ا ل موت ز ل ة لا لا لا يقال نعم ع ن ي ذكرنا بلته والله خلقكم وماتعملون ولكن ذ ه ل يجب ان ل ة قَدْ يكون ح هناك اشياء اخرى لانهم يكون هناك اشياء اخرى لانهم شَيْءٍ يكون ب د ل ا ل ة ا ل ل ع ق ب د ل ا ل ة ا ل ل ع ق م ر ت مرتبط ب بإيه مرتبط بقولنا ط ى انتم لماذا يعني هكذا تقدم ما في ا د يتكلم الله خالق كل شيء أ ي ممكن انت غدا ستدرس هذا الكتاب ل ط ل ا ب ك الله خالق كل شيء ممكن أ ي ممكن ب د ل ا ل ة دار ومجرور متعلق ب م ا ذ ا كيف يعني شيخ لطفي هو متعلق به ممكن بدلالتي بماذا يتعلق شيء بسيط سؤال بسيط بدلالتي العقلي يتعلق به فهما يتعلق بماذا من يجيب ممكن يعني ما مانع ه و م ط ا ل ب ب ا ل م م ك ن يعني ممكن ب د ل ا ل ة ا ل ق ل بهذا المانع ممكن لا ممكن لماذا ب د ل ا ل ة ا لكن هكذا ما فهم ممكن لماذا ممكن ب د ل ا ل ة ا ل ق ل هكذا ايوه يعني تقريبا تفهم يعني هو متعلق بشيء مقدر هنا فهو إيه؟ مقدر في داخل ح ر ف أ ي أ ي ما م ن أ ي افسره بممكن افسره لماذا افسره بممكن ب د ل ا ل ة العقل ل أ ن و الله خالق كل شيء كل شيء يشمل كل ما هو شيء ع ل ي ه الله شيئا الله س ي ئ ق ل أ ي ش ي ئ أ ك ب ر ش خ ة يقلل س ي ئ وعلى الله سيئاً وعلى صفات الله إ ذ ن الله خالق كل شيء يشمل ذاته ويشمل صفاته ويشمل صائر الواجبات والمستحيلات الله يخلقها جميعا ف إ ذ ن ما معنى كل شيء كل شيء ممكن يمكن ان يكون هذا ا ل ا م بين ممكن ان يكون هذا الامر ب الامر ن الامر بين ا ل ا ب ن الامر ب الامر بين الامر بين ا ل ب الامر بين الامر بين ا ل ا م ع ت ي ن ا ل ر بين الامر بين ا ر بين الامر بين الامر ي ن الامر ب ل ا م ر بين الامر بين الامر بين ا ل ع ق ل ل ا م ر بين الامر بين ا ل ن ق ل ل ا ي ح ت ا ج ر بين الامر ي ل ا ي ح ت ا ج إ ل ى و ل ب ا ل ع ق ل بمجرده ي د ر ك أ ن ه ل ي س ع ن لك ا م ي ك و ل ي س ع ن لك ا م ي ك و ل أ ن ك إذا ك ان يكون لك ان يكون لك ان ا ه ا ل ل ه خ ا ل ق ن ف س ه ا ل ل ه خالق قدرته و ن ل م ه و إ ر ا د ي ه و ل ي ص و هذا ا ل م ع ن ى هذا ا ل ن و ع م ن ا ل س ر ي ع ن ي ل ا ي د و لك ان ي ا و ل ف ص ل هذا ل ل ت م ه ي د ي ة و ن لك ان ي لك ن ي و لك ان ي لك ان ي ا ذ لك أ ن ت م ل ا تفهم ا ل ل ه خ ا ل ق ك ل ش ي ء أ ي اي ب م ع ن ى أ ن ا أ ف س ر ه ذ ا ب الممكن أ ف س ر ه ذ ا الممكن أ أو أخصصه ب ا ل م م أ ي ممكن لماذا أ ف س ر ه بالممكن ب د ل ا ل ة العقل العقل ي د ل ن ي هلا هذا وفير ل ا ل ع ب د ش ي ء م م ك ن أليس ف ي ف ا ل ع ب د ش ي ئ الممكنه فبتالي ا ل فهو مخلوق لله هذه هذا قياس من الشكل ا ل أ و ل من الشكل يعني الله خالق كل ممكن ولكن الله كان ي ع ب د الناس ويحب الناس ويحب الناس ويحب الناس ويحب الناس ويحب ا ل ن ا ل ى َ ولكن َ ا ف ي مقام ا ل م م د ح في ق ان م تمده ب ا ا ل ل خ يكون لماذا م ََ هَلْ بمن هنا؟ الله بِمَنْ ا َ ا لأن الله تعالى هو الذي يحلوك ق ا ل ل ّ ه ُ الذي َِّ يحلوك َ ق هَلْ ُ غيره الذي لا يخلوك ف <تصفيق> ا ل م ر ا د ب ي خ ل ق هنا ف م ن ي خ ل ق ي خ ل ق هنا ي خ ل ق الجواهر و ا ل ع ر ا ة ك لها لماذا ل أ ن هذا الكلام وطلق في م ق ا م ا ل ت م د ه ا ل ت م د ه يعني سياق ي ف ي د ا ل ت ع م ي م ا ل ت م د ه سياق ي ف ي د ا ل ت ع م ي م يعني الله سبحانه وتعالى ي ر ي د أ ن يمدى ن ف س ه ي ر ي د أ ن يمدى فالماضه ي ش م ل أ ك ب ر قدر ممكن يعني افمن ي خ ل ق ك ن افمن يخلوك جواهر ف ق ط ل أ يانل موتزل هكذا يقولون ا ل م و ت ز ل ت يفسرون ه ذ ه ا ل آ ي ة ب م ا ذ افمن ي خ ل ق ا ل جواهر ك م ن ل ا ي خ ل ق ا ل جواهر ه ذ ا ما ه ل إ ج م ا ع بيننا وبينهم ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يخلق الجواهر ا ل إ ن س ا ن لا يخلق الجواهر الا باتفاق من الموتى باتفاق من الذي ال... ال... ال... ال... يخلق ه ا ل إ ن س ا ن هو العرض فقط هو العرض عندهم م أ ان د ن ا لا هذا ولا ذات ي خ ل ق ا ل إ ن س ا ن فهم لكي يتخلص و ا من هذه ا ل آ ي ة لكي يفسدوا علينا استدلالنا بهذه ا ل آ ي ة قالوا مذا ا ولكن يقول ن يكون لك ان ي و لك ان يكون ل ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ن لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ن ي ك ن لك ان يكون ل ان ي ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك يكون لك ن يكون لك ن يكون لك ان ه ك و ا لك ان يكون لك ان ي ك و ا ل ان ي م و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي و لك ان و ن لك ر ن كلاهما كما لا يخلو شيئا الجواب إيه؟ لا ي س ت و ي ا الجواب لا ي س ت و ي ا ف ا م ت م ا ق و ل ه في م ق ا م ا ل تمدو ه شئ د ي إ ش ا ر ة ي ع ن ي أ ن ت ل ا ب د أن ت فما ه هذه البيانات كلها من خلال هذه الشارع إ ا افمن يخلو قو كما لا يخلو قو في م ق ا م ا ل تمدو ه ب ا ل خ ا ل ق ي ة الله تعالى مدى هنفسه بانه خالق خالق لبعض ا ل أ ش ي ا ء فقط هذا ليس مذهل خالق لبعض ا ل أ ش ي ا ء ليس مذهل المذهل ما ي ك و ن تعمل ه ي ن م ا يكون خالقا ل ل أ ش ي ا ء كلها جواهر و اعراض ف ت ف س ي ر ا ل م ت ز ل ت خلاف الله ر خلاف ل ي الله ر كما قال الخيال هنا ا ل خ ي ا ل خاص و قد يوجه ب ا ل ح م ل على خلق الجواهر كما فعل المتزلى ولكنه خلافه الله فهمتموه ا ل آ ن و كونها و كونها مناطن و كقوله تعالى و كقوله تعالى و كقوله تعالى و ك و ن ا و كونه و كونه و كونه و كونه و كونه ا كونه و كونه و كونه ف كونه و كونه وفي كونها مناطا ل س ت ه ق ا ق ا ل ع ب ا د ة لماذا لماذا أ و ر د الله هذه ا ل آ ي ة الله تعالى بين للناس لا تعبدون ا ل أ ص ن ا م لا تعبدون الاصنام ولا تعبدون فلان وفلان وبدوني لماذا ل أ ن مناط ا ل ع ب ا د ة ا ل خ ل ق مناط ا ل ع ب ا د ة パウナイラヒマーボーデン、リマーデン、リハリケイティ、リコニヒヒハリケン。ファリダリカカラー、ロハタラ、コマニャフンラ م ا フ ا ي レディヤフルコ、ヨ ا ッファイ ل ン、ي ラマナコウニー、ウォ ل ウニハ、マナー ل ン、リスティヒカーキル、ا バーダ。アロハタラ、ق スティ ل コ、イバーダ、 لا يقال هنا قال الخيال ايه سياتي سياتي هذا لا يقال فالقائل يكون فالقائل بكون العبد خالقا فالقائل بكون العبد خالقا ل أ ف ع ا ل ه من هو ا ل م ت ز ل ه الذي يقول إ ن الفيل خلق من العباد هم ا ل م ت ز ل ه ولكن ي ك المشركين ا ل ي المتبعين ا ل م ب ع ي ن ا ل م ت ب ن المتبعين المتبعين ا ل ت ب ي ن المتبعين المتبعين ل م ت ب ع ي ن ا ل م ت ب ع ن ا م ت ب ع ي ن ا ل م ي ن المتبعين ا ل م ت ب المتبعين المتبعين ل م ب ع ي ن ا ل م ت ا ل م ت ع ي ن ا ل م ت ب ي ن ا ل م ت ب ن المتبعين المتبعين ا ل م ت ب ي ن المتبعين ا ل م ت ب ع ن المتبعين ا ل م ي ن ا ذ م ت ب ن ا ل م ن ا ل م ل م ت ب ع ي ن ا ل م ي ن ا ذ م ت ي ن ا ل م ي ن ا ل م ت ي م ت ي ن المتين م ي ن ا ل م المتين ا ل م المتين المتين ل م ت ي ن ا ل م ت ي المتين المتين ا ل المتين ا ل ت ي ن هو ا ل خ ا ل ق ي ة تفهمون لابد أ ن تركزوا معي جيدة م لكي ا س ت ح ق ا ق العبادات من, من العابدين من الناس يعني هو ا ل خ ا ل ق ي ة بينما ا ل م و ت ز ل ة يقولون العبد خالق ا ل م و ت ز ل ة يقولون ماذا العبد خالق ما يقال ما انا هو العبد ي س ت ح ق ا ل ع ب ا د ة 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ل は、私たちは、私たちは、ي たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た إبادة は、私たちは、私たちは、ح د ا は、私たちは、私たちは、私たちは、私た ل は、私たちは、私たちは、私たちは、ا たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 و ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ل は、私たちは、私 لانه ق يجيب م ة لأننا ن عليه لا يقال ف ا ل ق ا ئ ل بكون العبد خ الخالق أ ا ل ه ي ك و ن من المشركين دون المواهبين فهم ت هذا ج ي د ا ا ل س ؤ ا لماذا ل لا يقال الجواب على ا ل إ س ر ا ء ل أ ن ن ا نقول ل أ ن ن ا نقول ا ل إ ر ا ا ل إ ش ر ا ك الذي هو عكس التوحيد ا ل إ ش ر ا ك هو إ ث ب ا ت الشريك في ا ل أ ل و ه ي ة بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس ا أ و بمعنى ا س ت ه ق ا ق ا ل ع ب ا د ة كما ل ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م والمعتزله لا يثبتون ذلك بل لا يجعلون خ ا ل ق ي ة العبد ك خ ا ل ق ي ة الله تعالى لافتخاره إ ل ى ا ل أ س ب ا ب و ا ل آ ل ا ت التي هي بخلق الله تعالى الجواب يعني أ ص ع ب من السؤال ماذا نقول نحن ل أ ن ن ا نقول ا ل إ ش ر ا ك هو إ ث ب ا ت الشريك في ا ل أ ل و ه ي ة ما معنى ا ل إ ش ر ا ك هذه ا ل م س ا ل ة نحتاج إ ل ي ه ا ب ش د ة هذا الجواب لابد أ ن تحفظوه لابد أ ن تحفظوه ل أ ن ك م ستستخدمونه في كثير من المواضيع ا ل إ ش ر ا ك هو إ ث ب ا ت الشريك في ا ل أ ل و ه ي ة ب م ع ن ى وجوب الوجود كمال المجوس أ و استهقاء ا ل ع ب ا د ة كمال ع ب ا د ة ا ل أ س ن ا ن حفظتموه ياتي سؤال في الامتحان يعني ما م ع ن ى ا ل إ ش ر ا ك بالله ا ل إ ش ر ا ك هو إ ث ب ا ت الشريك في م ا ذ ا في ا ل أ ل و ه ي ة ب أ ي م ع ن ى ب م ع ن ى وجوب الوجود بمانا وجوب ا ل و ج و د بمانا وجوب الوجه بمانا وجوب ا ل م س المجوس ماذا يعتقدوا يعتقدون أن النار يستحق العبادة. أن ا د ة أن ا ل ن ا الله تعالى ر للشريك في ك و ن ه إلها في كونه بمانا ر وجوب ا ب ج ج و و د النار ا يعني وجوب ا ل و ج و د إ ذ ن يشترك النار او تشترك النار مع الله تعالى في وجوب الوجود الله تعالى واجب الوجود وهذه النار أ ي ض ا واجب الوجود فهو إ ش ر ا ك في ا ل أ ل و ه ي ة إ ش ر ا ك أ ح د آ خ ر أ و إ ش ر ا ك شيء آ خ ر مع الله تعالى في كونه إ ل ه ا بمعنى وجوب. وجوب الوجود وجوب, ال... وجوب. هذا إ ش ر ا ك بالله تعالى ن و ع واحد من ا ل إ ش ر ا ك وهو الذي 言うかというと、同じように言うかというと、同じよう وجوب الوجود هل تعبده لا تعبده بل فقط اتعتقد أ ن هذا واجب الوجود أ ن هذا واجب الوجود فقد اصبحت مشركا بهذا لا تحتاج منك الى ر ق و ع ولا سجود ولا أ ي ف ي ر من ا ل أ ف ع ا ل بمجرد هذا الاتخاذ صار ر ج ل ه مشركا ل أ ن اتخاذ وجوب الوجود في غير الله تعالى سرق اعتقاد ولكن ج و ا و و ج د في غير ر الله تعالى ش به ل أ ه لا ش يجب ء و ا ا ل و ج و د إلا الله تعالى مفهوم ثم أ ن ت ت إذا ع ب د هناك هذا زيادة زيادة ع ل ش ر اجراءات بماذا د وجود ه م ث ل ا ل ل ه ت ع ا ل النوع الثاني ى ليس ف ي ه ا د ب ل ماذا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 ا ل ع ب ا د ة أ ي ض ا ربما لا أ ع ر ف هل تعريفها ي أ ت ي هنا أ و لا ي أ ت ي في هذا الكتاب العباده هو كما اعرفها ا ل إ م ا م ا ل ب ا ي و غ ي ر ه هو ع ق ص ى غ ا ي ة ا ل خ ض و ع ا ل ت ذ ل ل ع ق ص ى غ ا ي ة ا ل خ ض و ع ا ل ت ذ ل ل لا بد أ ن تكتبوه فتعريف ا ل ع ب ا د ة أ و بما ن ه ا ا س ت ه ق ا ر ا ل ع ب ا د ة アリバーダ、ジャニー、ヤティー、シェイク、ウォトワリビ、コムルウォトアーディーメン、コムルウォトアーディーメン。アリス、ハザタヴェルルル、アリス、ハザェルルル、タヴェルルル。ファマダリカランナイバートタブドシェイク、ヤー、ド、アウェテー、ワリダ、アーバードウ لا تعبدوا ع ل ي ه لكن أ ن ت ت ق و م في المسجد وراء ا ل إ م ا م هكذا هذا الى ا ل ق ي ا م هذا ا ل ق ي ا م ع ب ا د ة لماذا ع ب ا د ة هذا ا ل ق ي ا م ع ب ا د ة وذاك القيام ليس ع ب ا د ة لماذا ل أ ن هذا القيام اقصى غ ا ي ة الخضوع والتذلل وذاك لا فهم فلذلك صار هذا ع ب ا د ة و ل ك ل ي س ع ب ا د ة هناك أ م ث ل ة ك ث ي ر ة أ ن ا لا أ ر ي د أ ن ذ ك ر ه ا ا ل آ ن فلذلك قال ع ل ى ا ل أ ق ص و ي ة أقصى غ ا ي ة ا ل ي ل ح هذه ا ل أ ق صويلح ماتتتا ت ت ا ل ح ق ص ى ع ل ى ا ل أ ق ص و ي ة ت ت ح ق ق とにかく、この <muitas> <arias> <Yes. S 1>、no, 時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時 ا ل ح ت على الهجره ان تتعبد الهجر. من ا ل ه ج ر ن الى الهجره الى الهجره الى الهجره الى الهجره الى ا ل ه ج ر الى ا ل ر ا ل ت ع ظ ي م ت ق ب ل الهجره الى الهجره الى الهجره ا ل الهجره ا ل الهجره الى ه ج ر ه الى ا ل ل الهجره ل ى ا ل ه ل ى ا ل ه الى ا ه ج ر ه ج ر ه ا الهجره ا ل الهجره ا ل ا ل ا الهجره ا ل ل ه ج ر ه الى ا ا الهجره الى ا ل ه ج ه ا ا ل ه ج ر الى الهجره ل ى الهجره ه ج ر ه الى ا ل الى ا م ع ي ن ة ي و ج د إيه؟ حجر وهو ي ق و ف ه له مثلنا نحن يعني ي ل ب س ب ا ل ا ل ط ب ي ع و ن ا ل ط ب ا ع تعرفونه ب ه ي ث يكون الع... على المنكب اليسار ع ص ف ه الابط اليمين نفس ا ل ص و ر ة يفعلون هؤلاء كذلك يذهبون إ ل ى هذا الحجر يقبلونه و ن ه ن كذلك يعني نتحمل ت ك ل ي ق م ا د ي ة ك ب ي ر ة من ج ا ك ر ت ا الى مكه ا ل م ك ر م ة والتعب الشديد عشان نقبل هذا الهجر ولا يكون ع ب ا د ة له ولا يكون ع ب ا د ة له وذاك يقبل الهجر وهو ع ب ا د ة للهجر كيف يفترقان يفترقان في الاتقاص هذا يعتقد أ ن هذا الهجر يستحق مني ا ل ع ب ا د ة يستهق مني ق أن ن ولكن الآن أعتقد الحجر سيدنا عمر قال ان الحجر إنك لا ينفع ولا تضر لولا ان رسول ر الله يقبل كي يقبلك, يقبلك أليس كذلك إذن ما ق ب ل ه لأن ت ق ب ي ل الله مأمور من الله. نقبله لماذا لاني امرت من الله أ ن نقبلك فلذلك قبلت و إ ل ا ما قبلت لماذا اقبلك ل أ ن ك في نفسك لا تستحق هذا قيمون تقبل شيخك لماذا ما أ م و ر انت او تقبل يعني رجلا فالها وليا من ا ل أ و ل ي ا ء أ و عالما كبيرا لماذا ل أ ن ك ما أ م و ر بهذا و إ ل ا هو بنفسه لا يستحق هذا أ م ا الله تعالى في نفسه يستهق ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه الخالق خلقك يكفي هذا البيان أ و بمعنى استهقاط ا ل ع ب ا د ة بكمال ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م ل أ ن ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م الذين يعبدون ا ل أ ص ن ا م ك ا ل ه ن ا د ك يعبدونها باعتقاد أ ن ه ا يستهق منهم ا ل ع ب ا د ة قال الله تعالى عنهم في ا ل ق ر آ ن ماذا وما نعبدهم إ ل الا وما نعبدهم وما نعبدهم نعبدهم إ ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله زلفى إ ذ ن كانوا يعتقدون أ ن الله موجود إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله إ ذ ن الله موجود الا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله زلفى فهم إ ذ ن ب إ م ك ا ن ه م باستطاعتهم أ ن يقربونا الى الله هذا شرك لانه أ ن من ه ذ الذي يشفع ع د من ذ الذي يشفع عنده لا أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن ه فايمون لكنهم كانوا يعتقدون أ ن هناك أ ش خ ا ص ا يشفعون بلا اذنه يعني مثل ت ع ر ف البلد يكون فيها مثلا رئيسان أ و وزيران وزير ي ل غ ط على وزير آ خ ر وزير ي ل غ ط على وزير آ خ ر لكي ينفذ منه أ م ر ا الوزير الثاني يجب علي ه أ ن يمتثل يجب علي ه أ ن يمتثل و إ ل ا يكون مشكله هكذا يكون ا ل ع ل ا ق ة بين ا ل آ ل ه ة وبين الله في تصور من المشركين هؤلاء ا ل آ ل ه ة ا ل ص غ ا ر هؤلاء ا ل ا ل ه ة ا ل ص غ ا ر يلغطون على ا ل إ ل ه الكبير الذي هو الله لكي لكي يدخلهم ا ل ج ن ة ولا يدخلهم النار وما إ ل ى ذلك هذا شرك أ م ا عندنا لا احد يستطيع أ ن يشفع عند الله إ ل ا ب إ ذ ن ه إ ذ ا عادنا نعم أ و ب م ا ن س ت ه ق ا ق ا ل ع ب ا د ة كمال عباده ا ل أ ص ن ا م لكن ا ل م ت ز ل ة لا يثبتون أ و الشريك لا بهذا المعنى ولا بذاك المعنى و ا ل م ت ز ل ة لا يثبتون ذلك بل لا يجعلون خالقي たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ن は م な ي はあなたはあ ل たはあな ل はあなたはあなた ا あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ا はあなたはあなたはあなた ا あなたはあなたはあなたはあなたはあ ا たはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ن はあなたはあなたは ن なたはあ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 ولكن العقل هو ان ي ك و ه ن ا ل ع ل و ان يكون ه ا ل ع ق ل هو ان ي و ن ه ن ا ا ل ل هو ا و ن ه ن ا ا ل ع ل هو ان ي ك ن هناك ا ل ع ل ه ان ه ن ا ا ل ع ل هو ان يكون ا ل ع ق ل ه ان يكون ه ن ا ا ل ع ل هو ن ي هناك العقل هو ان يكون ه ن ا ا ل ع ل ن ي ك ه ا ل ع ل هو ان ي ك و هناك العقل و ي ك ا ل ع ل ه ان و ا ا ل م ا ل و ا و ا ل ع ل ان ي ك ن ا ك العقل ه ان ك ن ه ا ك العقل و ان يكون هناك ا ل ع ل هو ن ا ك العقل هو ان يكون ه ن ا ل ع ق ل ن ا العقل هو هناك العقل و هناك العقل هو هناك ل ع ق ل و هناك العقل هو هناك ا ل هو هناك ا ل م ل ك ن هذا قديم ه يعني ملحظ لماذا هو قديم قديم لغيره لا وجبه ا ل غ ي ر ا ل قديم شيء ط ب ع ا في ت ص و ر ه م ا ل قديم شيء و ا ا ل و ج ب شيء آخر أما ع ن د ن ا ا ل و ا ج ب يجب أن يكون أن قديم ا وجبه ا ل ق د ي ي م أن يكون واجبا ذ ا تصورنا ما جاز نهنهم فهم؟ كل ع ل ي ه لا لا هذا شيء آخر إ ن ن ا القديم لا يكون الا واجبا القديم لا يكون الا واجبا اين وصلنا ا قول الشارع و ق و ا مناطق ل ل ا ي ولا ه و ن شاهد شاهد ا ه د ش ا ا ه د ش ا ه ه د شاهد ش ا ه ه د شاهد شاهد شاهد شاهد شاهد شاهد شاهد ا ه د ش ا ا ه د ش ا لا هذا جواب على هذا ا ل إ ش ك ا ل الذي أ و ر د على ا ل م ت ز ل ا انتم حينما تقولون أ ن العبد ة يخلق في ه ا ل نفسه يخلق ما اناه أ ن العبد ة ي س ت ح ق ا ل ع ب ا د ة ما اناه أ ن العبد ة ي س ت ح ق ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ا ل خ ا ل ق ي ة هي مناط استهقاف ا ل ع ب ا د ة هل تقولون أ ن العبد ة ي س ت ح ق ا ل ع ب ا د ة إ ن قلتم تقولون ف أ ن ت م مشركون 何だろうな باتفاق من المتزلت و ا ل أ ش ع ر ي ة ي ع ن ي ا ل أ س ب ا ب واللالات مثل إيه اليد يعني العبد هنا ما يصلي يصلي بيده ليس كذلك و ب ر ج ل ه اليد من الذي خلقها الله هل في خلاف ما في خلاف كلنا ن ه ن وياهم إ يتفقون على ماذا على أ ن الله هو الخلاف فقط يا جماعه يعني ركزوا في هذا الخلاف بيننا وبينهم في خلق ال... في في في الخلق هو في شيء واحد فقط هو أ ف ع ا ل العباد ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة ا ل م ت ز ل ة ما خالقوا في الخلق إ ل ا في شيء واحد يعني من الذي خلق الشمس الله القمر الله ا ل أ ر ض الله السماء كل شيء الخلق مختص بالله لماذا إ ذ ن هم أ خ ر ج و ا من د ا ئ ر ة الخلق هذا الشيء الواهده نحن لا نفرق بين شيء بين ا ل أ ش ي ا ء الله بين الكوني بين الكونيات وبين ا ل إ ن س ا ن ي ا ت نحن عندنا الخالق هو الله سواء كان خالقا ل ل أ ر ض والسماء والشمس والقمر وما إ ل ى ذلك من ا ل ل و ا ه ر ا ل ط ب ي ع ي ة الله هو الذي خلقها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 ا ل ج ا م ع ي ق و ك م ي ع ن ي ص و ر ة م ت ك ا م ل ة مؤسسها ش خ ص و ا ه ا سيمون ف ك ذ ل ك ي ع ن ي الكون كله ب خ ل ق الله تعالى ومن و من ا ل ك و ن ا ل إ ن س ا ن ف ا ل إ ن س ا ن مخلوق لله ومن ا ل إ ن س ا ن أ ف ع ا ل ه ف ه ي إذن مخلوق لله تعالى ه ذ ه هي ا ل ف ل س ف ة ا ل م ق ب و ل ة عند ا ل ا ق ل و ا ل م ت a b i l يوافقون ان في كل من ما ذكرنا إ ل ا شيء واحد وهو ماذا أ ف ع ا ل ا ل إ ن س ا ن ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة هي ليس مما خلقه الله أ ي و ه لماذا استثنوا هذا و ل م يخالفوننا في الشمس والقمر ك ا ل م ل ه د ي ن و ل م يخالفوننا حتى في اليد و ا ل ر ج ل وما إ ل ى ذلك من أ ع ض ا ء ا ل إ ن س ا ن ل م يخالفوننا لماذا ل أ ن لا حاجه بين م خ ا ل ف ة في هذا ل أ ن ه م أ ص ل ا م و ح د و ن إ س ل ا م ي و ن أ ك ث ر من ا ل أ ش ع ر ي ا ت على حسب ذ ا م ه م ف ل ماذا خ ا ل ف و ن إذن في هذه الجزئيه ايضا هي فضل على ا ل إ س ل ا م الذي ف ه م و ه على ا ل إ س ل ا م الذي ف ه م و ه لي هذا ه ن ا ئ م ولكاتب ا أ ن ت كاتب, كاتب و ل ا ن ا ئ م بين بين فهموا ا ي ض نسب الخلق إ ل ى العبد في أ ف ع ا ل ه ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة لماذا ل أ ن ه م ر أ و ا أ ن أ ف ع ا ل ه إ ذ ا كانت م خ ل و ق ة لله تعالى يترتب عليه بعض ا ل إ ش ك ا ل ا ت وهي ماذا الله تعالى يؤذبه إ ذ ا عصى يصيب ه إ ذ ا ع ط ع لي لماذا ت ع ا ل ى م ا هي م خ ل و ق ة ل ل ه أ ن ت ص ل ي ت لست أ ن ت ل ذ ي ص ل ي ت ا ل ل ه هو ا ل ذ ي ص ل ى م ا ت رميت إ ا ر م ي ت ولكن ا ل ل ه ر متى ى أنت م ا صليت لماذا ت د خ ل ا ل ج ن ة إذن؟ أ ن ت مراتا ا ف ل م ا ذ ا ت د خ ل ا ل ن ا ر بينما أ ن ت ت د خ ل ا ل ن ا ر و أ ن ت ت د خ ل ا ل ج ن ة ب ن ص س ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ع ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة 私たちは、とができます。私たちは、私たちとができます。私たちは、私たちのを見つけることができます。私たちは、私たちの死を見つけの死を見つけることができます。私たちは、私たちの死を見つけること ن できます。私たちは、私たちの死を見つけるこ ولكن لن تتحدث الى الاسباب والالات التي يجب ا ل ى الاسلام والاسلام والاسلام و ا ل ق س ل ا ل ا ل ا م والاسلام و ا ل ا س ل ا ا ل ا س ل ا م و ا ل ا س ل ا ل ا س ل ا م والاسلام ا ل ا س ل ا م و ا ل ا س ل ا ا ل م و ا ل ا ل ا والاسلام و ا ل ا س ل ا ل س م و ا ل ي ن ل ل ا س ل م و ا ل ا م و ا ل ل ا و ا ل ا س ا ل ا س ل م والاسلام و ا ل ا س ل م و س ا م و ا ا س ا م ا ل ا س ل ا م والاسلام والاسلام و س ا م و ا ل ا س م والاسلام و م و ا ا س ا ل ا س ل ا م والاسلام و ا ل ل ا م و م س ا م و ا م ا ل ا س ل ا م و م و ا م ا ل أ ه ن ا ف م ل ا خ ما و ر ا ا ء ل ن ه ر قد ب ا ل غ و افضل ي ت ي ل ه م د ا م هم ا ي ب ا ل غ و ن <تصفيق> قد ب ا ل غ و ا في ت ض ل ي ل ه م تضليل التي م ز ل ع ن ي ق ا ل و ا ن و ن ا ك افضل من اجل المساله التي يكون هناك افضل من اجل المساله ج و عصعد ح م ن م إ ن ا ل م ج و س هو المجوس ه ا ل ا م ن ه م ل م ا ذ ا أصعد س و ا ل المجوس ه المجوس هو المجوس هو المجوس هو المجوس هو المجوس هو ا و س هو المجوس هو المجوس هو المجوس هو ا ل م ا و س هو ا ل م ج س ا ل م ج س هو ل ي س إ ل ه ا إ ن ك م ج ن ت م ا ل م ت ز ل ة زيد إ ل هو ا م ج و هو ا ل م ج و هو المجوس ه المجوس هو المجوس هو المجوس ا ل م و س هو ا ل م ي و س هو ا ل و ا ل م ج و ا و ا ل م ج و المجوس هو ا ل م ج و المجوس هو ا ل م ا ل م ج هو ل م هو ا ل م ج و هو ا م هو ا ل م ج ا م و س ه ا ي ع ن ي س ا ق ط ة ع ا ء ن المسلمين ك إ ل ز ا م ا ل م ت ز ل م ي ن هناك ا ج ا ء من المسلمين هناك اجزاء من ا ل أ ش ل ر ي ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة أصعد ي ا ك ا ج ز من ا ل أ ش ل ر ي ن هناك اجزاء من ا ل م س ل ي ن هناك اجزاء من ا ل م س ل م ي و هناك اجزاء من ا ل م س ل ي ة أو ث م ا ن ي ة ف م ا ل م و ن م ي ن هناك اجزاء من ا ل م س ع م ي ن هناك اجزاء س ل م ي ن ا ك في س ا ء من المسلمين هناك لا تبار لهما فهمتم وحتجت الموتى هذا يعني م ب ا ل غ ة في التضليل مبالغه هؤلاء المشايخ يعني ربما نلتمس لهم مدرا ربما أ ر ا د و ا به زجر أ ر ا د و ا به الزجر يعني مقام الزجر يحتاج إ ل ى يعني استمال ع كلمات استمال ع أ ص ا ل ي ب خلاف للحقيقه مثل, إيه؟ مثل كلهم في النار ا ل ا و ا ح د ة أ ن ا ذ ك ر ت ل ك م هذا في ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة ك ل ه م ف ي ا ل م ا ن الذي ا م ك ا ن ا ل ل هذا ا ل م ك ن الذي ل ا ل م ك ا ن الذي يجعل ه ا المكان ا ل ي هذا ل م ا الذي يجعل هذا ا ك ا ن ا ل ي ي ا ا م ك ا ن الذي ي ل هذا ا ل م ن الذي يجعل هذا المكان ا ل ل ه أ ن ا س أ ق ت ل ك ث م ت ب ي ن ل ه ي ا ا ل ن ي م ا أ ن ا خ و ل ي أ ن ا س أ ق ت ل ك أ ن ا س أ ي يجعل ه ذ ل م ك ا ن ل ي ي ه ل م ك ا ن ا ي يجعل هذا ا ل ا ن ا ي يجعل هذا المكان ا ي يجعل هذا ا ل م ك ن الذي يجعل ه ك ا ن ل ي هذا ا م ن ا ل ا ت ق ت ل ن ي يجعل هذا ل م ا ن ا ت ذ ي ل ن ي أ ن ا أ ت م ر د م ق ا م ا ل زجر يعني يبقى على هذه ا ل غ ل ر مطيئه ش د ة إ ذ ا ف س ر ت ه ذ ه ب ر ي ه فكذلك ربما استعملوا ا ل زجر يعني ا س ت ع م ل ه ا ل ق ر آ ن كثيرا ا س ت ع م ل ه ا ل ن ب ي يعني م ن غ ش ن ا ل ي س م ن ا م ن غ ش ن ا ل ي س م ا ف إ ذ ا كلكم يعني ل ي س م ن ا ي ع ن ي ت ف ش و ن في ا ل ا م ت ه ا ن ف ل ي ب ق ى يعني لكم مكام في ا ل إ س ل ا م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 الشبهات لا نقول الا بالله الشبهات التي تمسك بها ا ل م ت ز ل ة في إ ث ب ا ت دواهم أ ن العبد خالق لي فعلي واحتجت ا ل م ت ز ل ة ب أ ن على د ل ي ل أ و ل ب أ ن ن ف ر ق ب ا ل ض ر و ر ة يعني ض ر و ر ة نفرق ضروره من غير ح ا ج ة إ ل ى ن ظ ر أ و ولكن ف ر ق ب ا ل ض ر و ر ة ب ي مثل هذا المشي ذ ي ي ب ا لكن هذا ر المشي ر ت ع المرتعش من يعني الذي يرتعش ا لانه ر ي ي ليس ي ل ع لفاف أ و يعني شيء مثل هذا المشي ا لانه ه ر ل ك ب ي ن م ا ا خرق ب ل ض ر و ر ة ل أ ن ا ل م ش ي ي ه ر ك ن ف س ه ب ا خ ت ي ا ر ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن ليامشي ا عمار م ر ت ا ح إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي و ك ف ي د ه يستطيع ل ا ي س ت ط ي ع ليازالي ا رتجي فهذا يعني إ ي ه ه ذ ا يعني إ ل ى أ ن هناك نوعين من ا ل ف ع ل ل ل إ ن س ا ن ن و ع ل ه ف ي ه دور مدخل ن و ع ل ي س ل ه ف ي ه مدخل هذا بالبدع فمعناه أ ن هذا النوع من الفيل هو الذي يخلقه هو الفيل الاختياري الفيل الاختياري ا ل إ ن س ا ن الذي يخلقه فلذلك إ ذ ا شاء فعلى و إ ذ ا شاء ترك الفيل ح ك ذ ا قالوا ب أ ن ن ا نفرق بين ب ا ل ض ر و ر ة بين ح ر ك ة الماشي و ح ر ك ة ا ل م ر ت ي ش وان ا ل أ و ل ى وان ا ل أ و ل ى اخوان وان ا ل أ و ل ى باختياره يعني ح ر ك ة الماشي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 أ ن ه م يفرقون أ و ا ل ت ف ر ق ة ا ل ل ر و ر ي ة بين ح ر ك ة الماشي و ح ر ك ة ا ل م ر ت ع ش ثم تقول ح ر ك ة ا ل م ر ت ع ش بالاختيار بالإلطرار و ح ر ك ة الماشي بال بالاختيار وهذا يدل على أ ن أ ح د ه م ا بخلقه و ا ل آ خ ر ليس بخلقه هذا هو المطلوب دليل ثاني و ب أ ن ه دليل ثاني و بانه لو كان الكل بخلق الله على ما يقول الاشعري ة لو كان الكل الكل يعني الاختياري والاجباري الماشي والمرتاش لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل ق ا ئ د ة ا ل ت ك ل ي هذا قياس استثنائي قياس استثنائي وليس ا خ ت ر ا ن ي ا كما سبق و ب أ ن ه لو كان الكل يعني لو كان كل افعاله ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة و ا ل إ ج ب ا ر ي ة ك ل ه و كلها لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل ق ا ع د ة التكليف لبطل قاعده التكليف ما هو ق ا ع د ة التكليف ق ا ع د ة التكليف أ ن يكون المكلف به أ م ر ا اختياريا أ م ر ا ان يكون المكلف به أ م ر ا اختياريا عمرا أن يكون المكلف به يعني أنا أ م ولكن أ ا ك ل ف ه ك ب ا ل ص ل ا ة ك ل ف ي ك ا ل ص ل ا ة ل ي س ت ممكنة ا ل ل ص ا ة م س ت ح ي ل ة م ع ن ه إ ي ه ه ذ ا التكلف ل ا ي ص بها ذ التكلف بها بها ب ن ا بها بها بها ب دليل ن ا بها بها بها بها بها بها بها ولكن يمشي هذا د ل ي ل م ع ن ا ى الاعلى لانه اذا كانت تقليفه بما لا يطلب ا ق إ منها تقليفه بما لا يطلب منها لا يطلب م ق ع ا لا ت ي ف ل ب م ا ه ا ج ي ز ع ن اقل ا ج ا ئ ز ع ق ل اقل م ا ذ ا أ ن ي ك ل ي ف الله تعالى ا ل ع ب ا د ة بما لا يطيقونه هذا ج ا ئ ز لكن ه ل و ق ذ لم يقع ل م ي ق ع ض ك ا ه ا ك ايضا ا ض ا ل ي ض ا ايضا ايضا ايضا ايضا ا ن ض ا ايضا ايضا ا و ض ا ايضا ايضا ايضا ايضا ا أ ض ا ايضا ايضا ذ ي ض ا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ا ا ايضا ل ي ا ايضا ا ي ا ايضا ايضا ايضا ا ي ع ا ي ض ا ايضا ي ض ا ا ي ي ن ا ايضا ايضا ا ي ا ايضا ايضا ي ض ا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ا ي ا ايضا ا ي إ ل ا أ ن هذا هو مقبول من الجمهور هناك جمهور هناك جمهور هناك جمهور ه ج و ر ا ك ج و ر ا ك ج م ه و ك ج م ه و ا ك م ا ك ج ا ك ج ه و ر ا ك و ر ن ك ه و ن م ه و ر ه م يقع هناك جمهور هناك جمهور ا ك جمهور ا ك ج م ه و م ه و ر ه ن ه و ر ه ن م ه ن ا م ه و ر ه ن ا م ه و ر ه ن ا م ه و ن ا ك ج ه و ن ا ك جمهور ه ن ك جمهور هناك ج ن ا ك ج م ه و ا ك ج م ه و ا ل م ه و ر هناك و ر ه ن ا م ن ا م ه و ا ك ج م ه و ا ك ج م ا ك م ه و ه ن ا و ر ن ا م و ر ا ك م ه و ه ن ك م أ ن ت م جمهور ا ل أ ش ع ر ي فايمون فبتالي ي ص ل ه هذا ح ج ة ع ل ي ن ا ي ص ل ه ل هم أ ن ي تمسكوا به ض د ن ا فايمون و ب أ ن ه لو كان ا ل ك ل ب خ ل ق ا ل ل ه تعالى ل ب ط ل ه لو كان ا ل ك ل ب خ ل ق ا ل ل ه تعالى ل ب ط ل ق ا ي د ة ا ل تكلي ف الدليل ا ك ت م ل ه لم يكتمل ولكن ط و ي بعض أ ج ز ا ء الدليل يعني انت تعرفون ما تعرف يعني ربما يهدف ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى ربما يهدف ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة ربما يهدف ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى و ا ل ن ت ي ج ة معا ربما يهدف هذا يعني صنيع في القياس في الاستدلال م ق د م ة اولى ا ل ثانيه والقياس أ ل ك اهيان ت ذ ك ر ا ل ث ل ا ث ة م ا ن اهيان ا ت ذ ك ر ا ل ث ل ا ث ة م ا ن اهيان ا ت ه د ف و ا سلامان اهيان تذكروا ا ل سلامان اهيان تذكروا سلامان اهيان تذكروا سلامان اهيان تذكروا سلامان اهيان ل تذكروا سلامان اهيان ت م ه ذ ا في ا ل ت م ه ي د ا ن لكن لماذا يقول لك هذا هو ا ن ط ا ك منطقه ل م ا ل ي م ن ان يكون لك ان ي ك و لك ي ك ن لك ان ي أ و ن ان ي ن ل ا ي ك و ل ان ي ك و لك ان ي لك ان يكون لك ان يكون ا ه ي ك ان ي ل ان ي ل ن ي ج ة ل و ك ان ا لك ل ب ا ل ق ا ل ل ه ت ع ا ل ى ل ب ط ل ق ا ع د ة ا ل ت ك ل ي ف و لك ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى فقط ه ي مقدمة ا ل أ و ل ى فقط ا ل د ل ي ل القياس يعني سواء كان ا خ ت ر ا ن ي ا ن او ا س ت ث ن ا ئ ي ا ن يكون في ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء كما قلت لكم ا ل م ق د م ة الصغرى والكبرى و ا ل ن ت ي ج ة هنا هو أ م ر ا أمران ن ي هدف و ذ ك ر أ م ر و ا ح د ف ق ط وهو ايه ا ل م ق د م ة الكبرى صغرى لم تذكر ما هي الصغرى لو كان الكل بخلق الله تعالى ل بطل قائد ة التكليف ولكن كايدت التكليف ليست باطلا مقدما ص غ ر ة ا ل م ه د و ف ة ما هي ولكن س... لو نزل المطر يبتلل الرلو لو نزل المطر يبتللل ا ل أ ر ض م ق د م ة كبرى و ا ل م نقدم ا ل ص غ ر ة ما هي أربعة أشياء. ولكن الارض يبدو ا ل يكون ه ن ا ر ة يمكن ك أ ن ت ج ع ل ه ا أحد ا ل أ ر ب ع ة إ م ان أ ت ق و ل هناك ارض يمكن ان ز ل و ل ك ن ا ك ارض يمكن ان يكون ه ن ا ل أ ر ض يمكن ان يكون هناك ارض يمكن ان يكون ه ن ا ر ارض ت يمكن ان م يكون هناك ارض يمكن ان ل ك و ن ز ل ا ل م ط ر ض ي ت ل ن ا ل أ ر ض ل و ن ز ل ا ل م ط ر يبتلت أنت تنام خير الأمم؟ لا. ولكن أ ل هذا م ب ان ل إ ج ل ي ز ي ة ل و ن ز ل ا ل م ط ر ي ب ت لانه ت ل أ ر ض م ركز مع ي د ا ل و ن ز ل ا ل م ط ر ي ب ت ت ل ل ا أ ر ض و ل ك ن ا ل م ط ر ن ز ل و ل ك ن ا ل م ط ر ن ز ل ي ع ن ي إ ي ه ت ل ت ا ل أ ر ض إذن و ل ك ن ا ل م ط ر ن ز ل مع ا ل م م ق د ة ا ل ك ب ر ى ي ن ت ج ا ل ن ت ي ج ة ما هي التي ن ج ة م ب ت ل ن ا ل أ ر ض ه ذ ا خ ي ا ر أول ا ل خ ي ا ر ا ل ث ان ي ط ب ع ا ً أ ن ا ل ا أ ك ت ب م الممكن ان ت ت ن ه يأخذ و ق ت ي م ك ن من ا ل ن ان ت ك ل م في د ق ي ق ت ي ن من ا ل ك ت ب ه في من ا ل م ق ك ن ان ت ت ل ك ن ان تتمكن من ا ل م م ن ش ئ ت ت م ك ك ت ب ه في ا ل ت ر س ك ا ل م ان تتمكن الممكن ان م ك ن م ل م ي ن ان ت ت ا ل ث ان ي و ل ك ن ا ل م ط ر ن ان ن ان ان ا لو كان ل و ن ز ل المطروي ب ت ل ت ا ل أ ر ض ولكن ا ل م ط ر ل م ي ن ز ل ما هي ا ل ن ت ي ج ة ما هو ا ل ن ت ي ج ة لم ت ب ت ل ا ل أ ر ض لا شغل المخ كما ي ق و ل ا ل س و ر ي و ن كبر مخك ولكن ا ل م ط ر ل م ي ن ز ل يعني الله ع ا ل م و ا ح د ق ا م و ب ا ل ق ا ئ ل م وعلم و ع ل ت ا ل أ ر ض ف ع د م نزول المطر لا يقتل شيئا نزول المطر يقتل ا ل م ط ت ل ا ل ن ز و ل المطر ي س ت ل ز م ط ر ت ل المطر ي ق ل المطر و ل م ط ر ت ل ل ط ل ا ل أ ر ض ق ت ل ا ل ت ا ل م و ر يقتل المطر ي ه ت ل ا ل ا ي م ك ن أ م ا ع د م ن ز و ل المطر ي ع ن ي المطر ل م ي ن ز ل ه ل م ط ر ي ق ن ا ل م ر يقتل المطر ي ت ل ا ل م ت ل ا ل ط ل ا ل م ا ل م ا ل ت ا ي ق و ل وعيدا يحضر ب ا ل ه ن ف ي ة ورشه ا ب ا ل ب ت ل ة ا ل أ ر ض ف ا ب ت ل ا ل ا ل أ ر ض لها ا ب ا ب ل ت ل ا ل ا ل أ ر ض ل ه أ س ب ا ب ك ث ي ر ة منها نزول المطر ب ط ل ا ن سبب واحد لا يعني ب ط ل ا ن ا ل م ص ب ب ه ا ل م ص ب ب قد يوجد في سبب آ خ ر غير هذا ف إ ذ ا ولكن المطر ل م ي ن ز ل لا يفيدني شيئا م ا ع ر ف ت ه ابتلال أ ر ض أ و لم ت ب ت ل ممكن يبتلى م م ك ن ل م تبتلى فانت الخيار الثاني الخيار الثالث ولكن الارض يبتلى ا ن ت ه ي ن ا من المطر ولكن المطر نزل او و ل ك ن المطر ل نزل ا ن ت ه ي ن ا من ه م ا ر ه د ا ه م ا من ت ج ة ا ل م خ ر ى ا ل ولكن المطر نزل ا ن ت ه ي ت ن المطر ينتهي من المطر نزل ولكن المطر نزل ينتهي من المطر نزل انا ع ر ف, ف... منها... ى ان ارى ان ارى ان ا ر ي ان ارى ان ارى ان ارى ان ا ر ل ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ا ر ل ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ا ل ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ز و ل ان ا ر هذا م ع ن ى قولي غير م ن ف ع ولكن قلت خيار ربي ولكن ا ل أ ر ض لم ت ب ط ل لم ينزل مطعم سيدنا ل آ ن هذه هي ا ل م س ا ئ ل التي ت د ر س و ن ه ا في ا ل م م ت ع ل سيدنا ن أنا ة ب أنتلك في ق ق ي ي ت ف هنا تعالى لو كان الكل ب ف ي ا ر الله بخلق الله لو كان الكل بخلق الله لبطلى أ ي ن ا ل ب ط ن ل ق ا ع د ة ا ل ت ك ل ي ف يعني المقدم و ا ل ت ا ل ي ا ل ن ز و ه ا ل م ط ر م ق د م و ا ل ت ا ل ي ق ب ط و ا ل ا ل أ ر ض م ا م ق د م ا ل ت ا ل ي ق ا ل م ق ا ل م ق م هو ا ل م م ه ا ل م المقدم ا ل ا ل أ ر ض ف ك ذ ل ك إ ذ م و هو ا ل هو ا ل م ق ا ل م هو ل م ق م هو ا ل ا ل هو ا ل م م هو المقدم المقدم المقدم و ا ل ت ا ل ي ب ط ل ا ن ه ا ل ت ا ل ي ي د ل ع ل ى ب ط ل ا ن أ و ب ط ل ا ن ا ل ل ا ز م يدل على ب ط ل ا ن الملزوم يعني ما ا ي س ا ن د ي ص و ا د م ع ن ا ه ل ي س اندي غراب ي ع ن ي ص و ا د لازم ل ل غ ر ا ب نفي ا ل ص و ا د ي ة نفي ل ل غ ر ا ب يا ة مان ق ل ت قولي ع ن ي ل ي س اندي غراب لا يمكنك سوا... ان تكون لدي صوات س و ا د ل ي س غراب ا ه ي ا هنا ما هو اللازم بطلان ق ا ع د ة ا ل ت ك ل ي ل بطلان هذا اللازم موجود, ولا غير موجود؟ بطلان بطلان بطلانه قعدت تقليب ليس موجود لانه قعدت ا تقليب كل المسلمين مستفيقون على هذا كل المسلمين مستفيقون على ان تقليف موجودون كيف تقول هذا بطل ا فاذا اللازم بطل ا اللازم هنا يعني بطلانه لازم يزولو على بطلانه ما هو الملزوم سلام ركب ما هو الملزوم はい。